الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده الرحمن الرحيم الأبرار لفي نعيم على الأرائك لفي على ينظر نعيم إن تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم خلق الله ا ل ح ي ا ة ن ا ق ص ة ل ت ه ف القلوب وتشتاق النفوس لدار ا ل ك ا م ل ة ا ل خ ا ل د ة دار لا يتبدل نعيمها ولا يتغير حالها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وصف ا ل ق ر آ ن طعام و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا ممنوعه لا تنقطع عنه ولا تنقطع من ا ل أ ش ج ا ر إ ذ ا أ خ ذ و ا ثمره ا ث م ر ة وهي ق ر ي ب ة في متناول اليد وجل ويكون ج الجنة ل إ الواحد على السرير متكئا الثمر الأشجار إليه تفعت أ و خضعت العالية إليه الأشجار و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت خ ط و ف ه ا تذليلا قال ابن عباس إ ن ك لتشتهي الطيره فيخر بين يديك مشويا شرابه يسقون من رحيق مختون ختامه مسكو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون أ م ا ثيابهم يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق قال طوبى ش ج ر ة في ا ل ج ن ة يسير الراكب في ظلها م ئ ة ع ا م تخرج ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة م ن أكمامها قال يا رسول الله رسول ثياب أهل الجنة خلقا قال له انها تشقق من ثمر الجنه هذه ثيابه وهذا, نعيمه وهذا طعامه وهذا شرابهم غرفه والغرف في الجنه ة بعض, بعض أ ل الجنة أهل الغرف يتراؤون من فوقه كما ت ر ا ؤ و ن الكوكب الدري في ا ل أ ف ق الغابر في السماء يجزون الغرفه بلا صبر ويلقون فيها تحيه وسلاما هذه الغرفات لمن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قتل في الصف ا ل أ و ل خير الشهداء عند الله لا يلفتون وجوههم حتى يقتلون وجوههم قال أ و ل ئ ك في الغرفات العلا من ا ل ج ن ة يضحك إ ل ي ه م ربهم سبحانه وتعالى ومن موطن ضحك الله إليه في لا يعذبه و ل ا ي س أ ل ه النابلسي للعلوم ا أ م و ا ل ك م و ل ا أ و ل ا د ك م ب ا ل ت ي ت ق ه ا ك م ا ء الله ا ل ح س ن النعيم الذي فيها كبير والمقام الذي فيها عظيم هي ورب ا ل ك ع ب ة نور يتلال و ر ي ح ا ن ة تهتك وقصر مشيد ونهر مطلق وفاكهه ن ض ي ج ة و س ع ا د ة ا ب د ي ة يسر تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تقدم لكم هذه ا ل م ا د ة والتي هي بعنوان وصف ا ل ج ن ة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 المذكور في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واستقام على شرعه إ ل ى يوم الجمع والدين عباد الله كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا احيانا س ك ي ن ة القلوب وتضيق علينا الارض بما رحبت فالحياه افراح واتراح ودماء ودموع و آ ل ا م و م آ س ي اصبحت بدار بليات ادفع آ ف ا ت ب آ ف ا ت الحياه مختلفه بالهموم والغموم جعلها الله تقوم على الصراع والمكابده لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد ولله في ذلك حكمه ا ل ج ل ي ل ة وتقديره الكبير خلق الله ا ل ح ي ا ة ن ا ق ص ة ل ت ح ف و القلوب وتشتاق النفوس لدار ك ا م ل ة خ ا ل د ة والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم دار لا يتبدل نعيمها ولا يتغير حالها لا يبغون عنها حولا أ ي لا يريدون التحول عن نعيمها ل أ ن نعيم الدنيا مرتبط بالافات فلا تجد للطعام معنى ولا ق ي م ة إ ل ا عند الجوع أ م ا بعد الشبع فالطعام لا ق ي م ة له ولا ل ذ ة له أ م ا في ا ل ج ن ة لا يبغون عنها حولا أ ر ا د الله عز وجل أ ن تسير ا ل ح ي ا ة ب ا ل م ك ا ب د ة حتى لا يخلد الناس إ ل ي ه ا وقد رفع لهم وقد بين لهم وقد, وقد وضح لهم دار ت ح ف و اليها النفوس وتشتاق إ ل ي ه ا القلوب ا ل م ؤ م ن ة ا ل م و ق ن ة بوعد الله جل جلاله بأنها بان هنالك ج ن ة لا مشاكل فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م إ ل ا قيلا سلاما سلاما لا لغو فيها ولا ت أ ث ي م لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا تسمع فيها ل ا غ ي ة ا ل ج ن ة هي دار ا ل أ ب ر ا ر وهي محل المتقين وهي الدار التي أ ع د ه ا الله ل أ و ل ي ا ئ ه و أ م ا الذين سعدوا لفظ ا ل س ع ا د ة بهذه الكلمه السين والعين والدال ما ورد في ا ل ق ر آ ن إ ل ا م ر ة و ا ح د ة في الحديث عن ا ل ج ن ة أ م ا الدنيا فسعادتها ن ا ق ص ة المرض يعتريك والافات تعتورك والمشاكل تحيط بك و ا ل ه ب و م لا تتعداك والماسي و ا ل آ ل ا م والجراحات والمشكلات لا تتعداك أ م ا ا ل ج ن ة التي ذكرها الله قائلا و أ م ا الذين سعدوا ففي ا ل ج ن ة خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير ملذوذ النعيم في ا ل ج ن ة نعيم كامل ولذلك إ ذ ا قدم شراب في ا ل ج ن ة لا يبقي أ ح د في ا ل إ ن ا ء شرابا ولا يطلب مزيدا قوارير قدروها تقديرا حتى ا ل أ و ا ن ي م ق د ر ة على حسب ا ل ل ذ ة و ا ل م ت ع ة والنعيم فلو أ ع ط ي ت إ ن ا ء لتشرب بعض الناس يمكن يشرب ويفضل وبعضا يقول لك زيد لي في ا ل ج ن ة ما في ا ل كلام زيد ة في الجنة كأسا د ه ا ق ة دهاقه معناها م ت ر ع ة م ش ر ع ة ك ا ف ي ة ق ا ض ي ة لا يطلب فوقها مزيدا و أ د ل دليل قول الله تعالى إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم إ ن ه النعيم الكامل ل ب ن ة ذهب و ل ب ن ة ا ل ف ض ة وملاطها المسك ا ل أ ذ ف ر والملاط ما يمسك بين اللبنتين ا ل م و ن ة ال بتمسك بين اللبنتين ملاطها المسك ا ل أ ذ ف ر حصباؤها اللؤلؤ و ا ل ي ا ق و د قال عنهم من دخلها لا ي ب أ س ولا يموت فيها أ ب د ا لا يبلى ثيابهم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم رواه الترمذي هذا الحديث يبين أ ن ا ل ج ن ة هي غ ا ي ة النعيم وليس بعد ا ل ج ن ة من نعيم إ ل ا نعيم يرتبط بنعيم ا ل ج ن ة و إ ل ا نعيم يريده الله عز وجل ويقدره ل أ ه ل ه وصف ا ل ق ر آ ن طعامهم ف ا ت ح ة ك ث ي ر ة لا مقطوعه ولا ممنوع لا تنقطع عنهم ولا تنقطع من ا ل أ ش ج ا ر ف إ ذ ا أ خ ذ و ا ث م ر ة نبتت مكانها ث م ر ة وهي ق ر ي ب ة في متناول اليد وجنى الجنتين دان أ ي جناها وثمرها دان وقريب ويكون الواحد على السرير متكئا ف إ ذ ا اشتهى الثمر ارتفعت إ ل ي ه ا ل أ ش ج ا ر أ و خضعت إ ل ي ه ا ل أ ش ج ا ر ا ل ع ا ل ي ة وذللت قطوفها تذليلا أ ي ذللت هذه القطوف للطالبين ولحم طير مما يشتهون قال ابن عباس انك, إنك لتشتهي الطير فيخر بين يديك م ش و ي ة ت ش ت ه ي و ي أ ت ي ك الطير ولحم طير مما يشتهون ف ا ك ه ة ونخل ورمان ومن كل ف ا ك ه ة زوجان ح د ث ا ل ق ر آ ن عن هذا النعيم العظيم وينبغي أ ن يقال أ ن المسميات لتقريب ا ل ص و ر ة إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن أ م ا في ا ل ح ق ي ق ة فلا يوجد في الدنيا شيء يشبه نعيم ا ل ج ن ة أ ب د ا فيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أ غ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون نعيم ما بعده نعيم إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا كبيرا أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة من يتقلب في ملكه وهو على سريره الفي عام ينظر إ ل ى أ ع ل ا ه كما ينظر إ ل ى أ د ن ا ه ادنى أ ه ل ا ل ج ن ة منزله و ا ل ج ن ة كل شيء فيها عظيم موضع صوت في الجنه صوت الصوره الواحده ج موضع ت سلتمتر في كم م صوت في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها أ ف ه م من الدنيا وما فيها الدول والعربات والمباني ا ل ض خ م ة ا ل ل ي زور ممكن يبنى بنا يتعفيه ويجيب مهندسين ويجيب بيجاي وصلح ي ي بيجاي ج ب و ب ي جاي ويقول لك دا يشطب والنجف الدنيا دي كلها والبنوك ا ل م ر ك ز ي ة ا ل م و ج و د ة في العالم والنفط والثروات والذهب و أ س و ا ق ا ل أ و ر ا ق ا ل م ا ل ي ة الدنيا وما فيها على ر أ س الشهيد تاج يسمى تاج الوقار ا ا ل ي ق وما ت ة الواحدة ن من ه خير ل د ن ي ا وما فيها على الحوراء نصيف خ م ا ر ق م ا ش ق م ا ش ما ج ا ء مساجدشر ن ة ولا من س و ل ي ب ي ا ولا من د ب ي حد جنى ان ق م ا ش الفوغاسى خير من الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها يحشدك ا خ ت ي ر الدنيا وما فيها ح س أزوله دائلو ربع مئة م ت ر ربع إذا عملايين في مئة م بس ت ر الدنيا وما فيها العالم ده كله الدول وقصورهم و... وملوكهم وعروشهم ومؤسساتهم وشركاتهم وسياراتهم ودفارات ه م وركشات ه م و أ م ج ا د ه م وجلابات بتاعه التراب زادت ا د ا خ ل فيها ما تقولي ل خير من الدنيا وما فيها ا ل ي ا ق و ت ة م ن ه خير من الدنيا وما فيها إ ذ ن ما الذي في الدنيا لا يقاس بين نعيم الدنيا ا ل ن ا ق ص المرتبط بالافات هل وجدت شخص قد ارتوى من الماء يريد أ ن يشرب هل وجدت شخص قد س ب ع يريد أ ن ي أ ك ل هذا لا يكون إ ل ا في ا ل ج ن ة طعامهم إ ن م ا ي أ ك ل و ن وفضلاتهم يخرجون رشحا والرشح مسك رشحهم المسك الرشح الذي يخرجونه مسك طعام أ ه ل ا ل ج ن ة لا تصفه ا ل أ ل س ن ة و إ ن م ا يكفينا أ ن نقف على حدود ا ل ق ر آ ن شرابهم يسقون من رحيق مختوم والرحيق في الترمذي كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام غدران الخمر م خ ل و ط ة بالمسك قال يسقون من رحيق مختوم مختوم أ ي آ خ ر ه ختام الشيء آ خ ر ه او مختوم بمعنى أ ن ه لم تمسه أ ي د ي من بعد من قبل إ ل ا فيما بعد ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم والتسنيم هو أ ع ل ى الشراب وسمي ا ل ت س ن ي م تسنيما ل أ ن ه أ ع ل ى و أ ع ل ى البعير سنام أ ع ل ى شيف ء ي البعير سنام البعير ي و أ ع ل ى شراب في ا ل ج ن ة التسليم هو شراب أ ب ي ض ك ا ل ف ض ة هذا الشراب غالي جدا حتى في ناس في ا ل ج ن ة ما بدون ي دول ج ن ة ما بدون ي كله بيمزج لهم مزاجه من تسليم يعني يقول لهم جب شرابك نقول ب ل ي حب التسليم وبعض الناس يشرب تسليما خالصا وهم المقربون قال مزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون المقربون على حسب درجاتهم يشربون تسليما خالصا و ا ل أ ب ر ا ر يشربون تسليما ممزوجا ولتعلم هذا التسليم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو أن, أحدا من أهل لو ان رجلا من أ ه ل الدنيا أ د خ ل أ ص ب ع ه في التسليم ثم أ خ ر ج ه ما من ذي روح في دنياكم إ ل ا وجد طيبها العالم كله يشم بالمسافات الطويله ة ك ل ا أ ج ز و ل في الدنيا يشم ا ل ر ي ح ة هذا شيء عجيب ذاته ولذلك ا ل ج ن ة ما فيها لا تتصوره العقول ا ل م ر ي ض ة ولا تؤمن ولا توقن بما في ا ل ج ن ة النفوس والقلوب ا ل م ر ت ا ب ة إ ن م ا هي للمستيقنين الذين قال الله عز وجل فيهم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 و أ ن ه ا ر من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات والله ذا ل ع ي ب كامل و أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة كما ورد في ا الص... ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال صلى الله عليه وسلم أ ظ ن ك م تظنون أ ن أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة تجري ب أ خ د و د إ ن ه ا تجري بغير أ خ د و د ا ل أ ن ه ا ر د ي ك ل ه ا ج ا ر ي ة بفوق ما في ح ف ر ما في حفرة بفوق ماشيه لا ف ي و ج حاجة ت م س ك ه ا ولا يوجد حاجة ش ي ة ت م س ك ه ا لذلك قال ابن القيم في ا ل ن و ن ي ة أ ن ه ا ر ه ا من غير أ خ د و د ج ر د سبحان ممسكها عن الفيضان سبحان الله أ ن ه ا ر تجري و م ط ف ض وما في ح ف ر ة يعني مالت ننجف أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة تجف ق ص ا د ة وتشير ط و ا ل ه أ ش د ه أ ظ ن ك م تظنون أ ن أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة تجري ب أ خ د و د إ ن ه ا تجري بغير أ خ د و د هذا كلام ا ص ا د ق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى عجيب والله أ م ا لباسهم عاليهم ثياب سندس خضروا ويستبرق وحلوا اسامر من ف ض ة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أ م ا ثيابهم ف إ ن هذه الثياب كما ورد في حديث أ ب ي سعيد أبي سعيد الخدري وصححه أ خ ر ج ه ا ل ي ي في الصغير و و ط الجامع ص ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير قال طوبى ش ج ر ة في ا ل ج ن ة يسير الراكب في ظلها م ئ ة عام تخرج ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة من أ ك م ا م ه ا ثياب أهل الجنة تخرج من أكمام طوبى أهل تخرج من وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا والحديث أ ي ض ا في صحيح الجامع الصغير فجاءه رجل قال يا رسول الله في أ ب و اهل ا ل ج ن ة خلقا تخلق ام نسجا و ه بيجيبوها كيف؟ فضحك بعض كيف القوم قال مما فضحك تنسج ض ح ك و أتضحكون من جاهل أ ل عالم هذا هذا فيه ضحك ح ضحك قال جاهل سأل العالم له زول سأل م م اتضحكون أتضحكون من جاهل سال عالما قال له أ ي ن السائل قالها أ ن ا ذا يا رسول الله وين السائل؟ أنا قال وين ا له انها ذا أ ا قال ل إ ن ه تشقق من ثمر ا ل ج ن ة ثلاث مرات إ ن ه انها تشقق م ثمر الجنة ن إ تشقق من ثمر ا ل ج ن ة طبعا ع ن د ذا ثمر ما تفكر ف و ق ت ي ل من الله خ ل ق ه ما لا ق ا ثمر ي أ ك ل ويطلع خ د و م ياخذها اشد والله العظيم عال ي جدا قال لا, لا, لا نسجا تنسج ولا خلقا تخلق إ ن ه ا تشقق من ثمر ا ل ج ن ة ف ي ا ب أ ه ل ا ل ج ن ة تشقق من ثمر أ ه ل ا ل ج ن ة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان والرفرف الخضر هي رياض ا ل ج ن ة على أ ر ج ح أ ق و ا ل أ ه ل التفسير متكئين على رياض ا ل ج ن ة رفرف الخضر وعبقري الحسان هذه البسط ا ل و س ا د ة والفرش والموكيت وسيراميك ا ل الهناء ما من راس ا ل خ ي م ة ديك سيراميك قال لبن ف ض ة ولبن ذهب ملاطها المسك و حصباؤها اللؤلؤ والياقوت تقول ليش تكلم ت كيف يطلب كويس قال لا دا شويه كانه كيف حسبوها اللؤلؤ والياقوت ومن أ ر ا د أ ن ي ت أ م ل نعيم أ ه ل ا ل ج ن ة ينظر إ ل ى خدام أ ه ل ا ل ج ن ة يطوف عليهم بلدان مخلدون معناها خ ل د و ن م ناس ج ي ا ف ة ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ي ق و ك أ س من معين ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يا أخي إذا أخي خ كان ب د م و هم كاللؤل المنثور هم يكونوا كيف الناس الجنة يخصون ب ج ن د ه م وفي أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل أ ن ه م ليسوا من أ ه ل الدنيا ل أ ن ما افظلوك يدخلوا الجنه يقول لاخدم لا لك زر ثالث لا ما في هم خلق خلقهم الله وهذا قوله تعالى ولدان مخلدون أ ي خلقهم الله وخلدهم لهذه ا ل م س أ ل ة قال إ ذ ا جاء يحمل في قصر الرجل طعامه وشرابه ليخدمه ر أ ى نورا عظيما وهو على سريره و أ ر ي ك ت ه يود أ ن يخر ساجده تقول له الملائكه ي ر ف ع ر أ س ك ماذا تريد أ ن تفعل يقول أ ق ب ل ربي أ ر ي د أ ن أ س د د لنوره يقال هذا نور خدم من غلمانك خدم من غلمانك دا نورا ان يخدموك لذلك أ ي نعيم أي نعيم هذا النعيم الذي أ ع د ه الله بنفسه الفردوس أ ع ل ى الجنان و أ و س ط ه ا فالجنان يمين وشمال ا ل والفردوس في أ ع ل ا ه ا فهو أ ع ل ى الجنان وهو أ و س ط الجنان سخف الفردوس عرش الرحمن من الفردوس تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة جميعا هذا لا تستطيع ا ل أ ذ ه ا ل تصوره و ا ل ج ن ة أ ب و ا ب ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب و ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا َُ حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ابوابها ه ا ف ت ت ح أ ب و ل ل ج ن ة أ ب و ابواب أ ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة هذه ا ل أ ب و ا ب أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ما بين مصرعين من مصاريع ا ل ج ن ة كما بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة وكما بين م ا ي ن ا ل م د ي ن ة وهجر في اليمن ولياتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام بمصارع ا ل ج ن ة الناس يدخلوا ا ل ج ن ة الباب ا ل أ ي م ن ل أ م ة محمد فقط صلى الله عليه وسلم الباب ا ل أ ي م ن د ه يدخل فيه أم تدخل منه أ م ة محمد وفي أ م ة محمد الذين ليس عليه م ح س ا ب في ناس و ن ا م ح ا س ب و ل دا بيجيبون بالباب ا ل أ ي م ن و ا ل س ب ع ة أ ب و ا ب تشارك أ م ة محمد ب ق ي ة ا ل أ م م وفي الصحيحين إ ن ي ل أ ر ج و أ ن تكونوا نصف أ ه ل ا ل ج ن ة وفي ا ل أ و ل قال أ ن تكونوا ربع أ ه ل ا ل ج ن ة فكبروا ثلث أ ه ل ا ل ج ن ة فكبروا فقال إ ن ي ل أ ر ج و أ ن تكونوا نصف أ ه ل الجنه ة و ذ ا الصحيحين في、الصحيحيني. وفي التئمذ أ ن أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أ ه ل ا ل ج ن ة بقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ه ل ا ل ج ن ة عشرون ومائه مية وعشرين صف ثمانون صف من أ م ت ي و أ ر ب ع و ن صف من ب ق ي ة ا ل أ م م وثمانين إ ل ى أ ر ب ع ي ن تلتين إ ل ى تلت وهذا حديث صحيح مية مية مية مية وعشرين كيف يقول بالله بالله. وعشرين عين وعشرين البسيطة دي بين وعشرين كيف أزول أقول أزول نخش قدر لكن حسن حسن أننا صف الصف صف صف الصف تقال بالله بالله تقال دا إ ذ ا كان الباب الباب الايمن فقط هذا الباب يدخله سبعون أ ل ف من أ م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بغير حساب و ل ا ع ق ة ف س أ ل النبي ربه أ ن يزيده فزاده مع كل أ ل ف سبعون أ ل ف آ خ ر و ن كل أ ل ف تاني كن معه س ب ع ي ن أ ل ف تاني ذ ل ك لهم بس من أ م ة رسول ل ذ بيجيب في الله ب ب ا ا أ ي ي م ما ن ف و أ و ل من يقرع باب ا ل ج ن ة و ي أ خ ذ بحلقها ويفتح له رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ا ل ج ن ة النعيم الذي فيها كبير والمقام الذي فيها عظيم هي ورب ا ل ك ع ب ة نور ي ت ل أ ل ا و ر ي ح ا ن ة تهتز وقصر م ش ي ونهر مضطرب و ف ا ك ه ة ن ض ي ج ة و س ع ا د ة ا ب د ي ة الجنة هذه ثيابهم وهذا نعيمهم وهذا طعامهم وهذا شرابهم ثم غرفهم أ و ل ئ ك في الغرفات آ م ن و ن أ و ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة و س ل ا م ة والغرف في ا ل ج ن ة فوق بعض بعض اهل ا ل ج ن ة يتراءون أ ه ل الغرف من فوقهم كما تراون الكوكب الدري في ا ل أ ف ق الغابر ي في السماء ي ن ت م تعانون نجوم شافينه ي ب ع ي د في ناس جوه ل ج ن ه يعانون الغرفات كدا حسين يقولون زي ن النجوم شافينه ي ل ي ث ن ا ء ل أ ف و ق في غرفاتهم آ م ن و ن هذه الغرفات لمن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قتل في الصف الاول خير الشهداء عند الله لا يلفتون وجوههم حتى ي ق ت ل و ن جمعوا ا ح ا ج ت ي ن في الجهاد ما و ر ا في ص ف الاول جدام ولحد ما مات في لا يلفتون وجوههم قال أ و ل ئ ك في الغرفات العلا من ا ل ج ن ة يضحك إ ل ي ه م ربهم سبحانه وتعالى ومن ضحك الله إ ل ي ه في موطن لا يعذبه ولا ي س أ ل ه ولا يحاسبه أ ب د ا أ و ل ئ ك في الغرفات آ م ن و ن ثم حدث ا ل ق ر آ ن عن نساء أ ه ل ا ل ج ن ة وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون يقول ابن عباس صافيات صفاء د ر في ا ل أ ص د ا ف التي لم تمسها ا ل أ ي د ي ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمره جمع نساء ا ل ج ن ة بين صفاء وبين حمره لو ارتدت سبعون حلا من الحرير يرى مخ سوقها من وراء اللحم كما يرى الشراب ا ل أ ح م ر في ا ل ز ج ا ج ة البيضاء مش تشوف ك ر ع ي ن ة تشوف العظم ب ج و ا ل كرعين العظم يعني لابس س ب ع ي ن فستان كان ع ي ن ل ه ا ل ا س ا ق ه بورا السبعين فستان وبورا اللحم تشوف العظم ومش العظم مخ سوق الشده والسوق ذاته يعني بورا العظم ذاته مخ سوقها من وراء اللحم إ ن أ ح د ك م لينظر إ ل ى ا م ر أ ت ه في ا ل ج ن ة فيرى وجهه في وجهها اصوصف ك أ ن ه ن بيض مكنون حور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون فيهن خيرات حساب لم يقمثهن انس قبلهم ولا جان لا ي ح ض ن وليس عليهن شيء مما يجري على نساء أ ه ل الدنيا و ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة إ ن دخلت ا ل ج ن ة جعلها الله لزوجها في ا ل ج ن ة أ و لمن تتزوج به أ ف ض ل من الحور العين ل أ ن الحور العين تخدم هذه لو ا ل م ر أ ة بقيت ص ا ل ح ة ودخلت ا ل ج ن ة ا ل ح و ر ي ة خدامته ا مع ن ى ه ا تقول على درجه عاليه من الجمال وهذا لا يمنع أ ن يزوج الرجل ب ح و ر ي ة مع م ر أ ت ه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصف نساء أ ه ل ا ل ج ن ة من بما يحرك القلوب ويثير كوامن ا ل أ ش و ا ق و ي ح د و النفوس ويقود القلوب ويجعل ا ل إ ن س ا ن يعرض عن شهوات الدنيا وعن دناياها قال لو أ ن حوراء ح و ر ي ة في الدياج في الظلام تبسمت ل أ ض ا ء ت ما بين المشرق والمغرب الدنيا دي مش ه ن ش ت ا فينا كبير حسنا س ذ ك ر مشوا جنيننا في ا ل سوداننا يقول لك والله المشوار بعيد خلاص بين المشرق والمغرب بس في ح و ر ي ة ضحكت الدنيا دي كله اتولع قال تستقبل زوجها ب أ ي يد ت ع ط ي ه و ب أ ي بنان تصافحه لو أ ن أ ص ب ع ا من أ ص ا ب ع ه ا ب د أ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أ ن ه ا تفلت في بحر م ا ل ش لجعلته عذبا زلالا ولو ط ا ق ة من شعرها بدت مدفره ضفائر ض ف ي ر ة و ا ح د ة ظهرت م ل أ ت ما بين المشرق والمغرب عطرا ولا نصيف على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها القماش الخاتم ق م ا ا ش ل حوريه في غراسه خير من الدنيا وما فيها ياخي أ في حته القماش تساوي الدنيا دي كلها حتى في ناس عندهم مصانع ناس عندهم قروش ك ث ي ر ة في البنو ناس عندهم شقق وعمارات معجبين بيها اعجاب شديد اعجاب شديد ش ن ز ه عمارات الدي وعمارات الدنيا كلها بعمارات ا ل ك و ن ب ر س ا ل أ م ر ي ك ي ذاته وعمارات الدنيا ذكلها م ا ا ل ح و ر ي ة د ي الخمار الذي على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها ا ل ج ن ة هي النعيم المقيم والدار التي أ ع د ه ا الله بنفسه ل أ و ل ي ا ئ ه المتقين ولجنده و ح س ب ه المفلحين ولذلك أ ع د د ت لعبادي الصالحين أ ع د ه ا الله بنفسه و ج ن ة عدن عدن خلقها الله بيده خلق الله الجنان بقول كن لكنه خلق عدن وفضلها بيده بناها وجملها وزينها تنتظر أ ه ل ه ا أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ه ا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 النظر إ ل ى الرحمن وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة و أ ش د العذاب كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون أ ج ل النعيم ولدينا مزيد وللذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة وانكم سترون ربكم ب عيانا كما في صحيح مسلم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أ ي لا تزاحمون في رؤيته كلكم يرى الله عز وجل إ ذ ا دخل ا ل ج ن ة ويجمع الله أ ه ل ا ل ج ن ة يقول له يا أ ه ل ا ل ج ن ة يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك يقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة هل أ ز ي د ك م يقولون أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م تنجنا من النار يقول اليوم احل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم أ ب د ا فما أ ع ط و ا شيء أ ح ب إ ل ي ه م من النظر إ ل ى وجه ربهم ولا رضا الله عز وجل عنهم ورضوان من الله أ ك ب ر رضوان الله أ ك ب ر و أ ج ل النعيم فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز و م ن ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور وينادي منادي في ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن الله يستثيركم أ ي سوف يزوركم فتنصب لهم أ و ل ا يؤتى هؤلاء بالنجائب يؤتى بالنجائب من المركبات في واد أ ف ي ح واد في ا ل ج ن ة لهذا الموضوع يركبون على هذه النجائب تنزلهم على م ن ا ب ر ه م وكل على منبره حسنا ب ظ م الناس الجاره يقول لك شركه ي محلتي ولا ح ي س ت ا الهلع ده كله في الدنيا بعدين أ ي ز و بيمشي على منبر وبراو لكن حسنا كان جابوا ا ج ر ي د ة هنا قالوا دارين ي والزعوه ان ل ا ج ا ل ك ا ب س كلهم فيها في ا ل ج ن ة ما في م ك ا ب س ة أ ي زل, زل محل معروف تنصب لهم هذه المنابر ويجلسون عليها ف ي أ ت ي الله ومجيئه حق فيسلم عليهم فيسمعون كلامهم فما أ ع ط ه شيء لذ إ ل ي ه م من سماع كلام ربهم وهذا أ ج ل م ت ع يقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة السلام عليكم قال صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك قوله تعالى وسلام قولا من رب ا ل رحيم و ا م ت ا ز ا ل ي و م أ ي ه ا المجرمون عندها لا يجدون إ ج ا ب ة ما ذ ا يقولون يقولون اللهم أ ن ت السلام منك السلام تباركت يا د ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م يقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة هل أ ز ي د ك م يقولون أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م ت ل ج ن ا من النار فيكشف الله الحجب عن نفسه ولولا أ ن الله كتب على عباده أن ل ا يحترقوا من نوره لاحترقوا فما أ ع ط و ا شيء احب إ ل ي ه م من النظر إ ل ى وكربهم لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم عليه ل و س ا ل ل ه متعنا م بالنظر إ ل ى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك من غير ما ضراء مضره ولا ف ت ن ة م ذ ل ة اللهم زينا ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن و ج ع ل ن ا هداه مهتدين رواه الترمذي هذا من دعائه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ج ن ة ط ا ب ت وطاب نعيمها من كل ف ا ك ه ة بها زوجان أ ن ه ا ر ه ا تجري لهم من تحتهم م ح ف و ف ة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان قصرت بها للمتقين كواعب شبهن ا بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالك حمر الخدود عواتق ا ل أ ج ف ا ن فلج الثغور إ ذ ا ابتسمن ا ضواحكا هيف الخصور نواعم ا ل أ ب د ا ن خضر الثياب ثديهن نواهد صفر الحلي عواطر ا ل أ ر د ا ن طوبى لقوم هن أ ز و ا ج لهم في دار عدن في محل أ م ا ن يسقون من ك أ س لذيذ شربها ب أ ن ا م ل الخدام والولدان لو ت ن ظ ر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان يتنازعان ا ل ك أ س في أ ي د ي ه م ا وهما ب ل ذ ة شربها فرحان ولربما تسقيه ك أ س ا ثانيا وكلاهما برضابها حلوان يتحدثان على الارائك خ ل و ة وهما بثوب الوصل مشتملان أ ك ر م بجنات النعيم و أ ه ل ه ا أ ك ر م بجنات النعيم و أ ه ل ه ا فنعيمها يبقى وليس بفاني جيران رب العالمين وحزبه أ ك ر م بهم من ص ف و ة الجيران هم يسمعون كلامه ويرونه والمخلتان إ ل ي ه ناظرتان وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أ ح س ن التيجان تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أ و ف ض ة من خالص عقيان وخواتم من عسجد و أ س ا و ر من ف ض ة كسيت بها الزندان وطعامهم من لحم تير ناعم كالبخت يطعم سائر ا ل أ ل و ا ن وصحافهم ذهب ودر فائق سبعون أ ل ف ا فوق أ ل ف خوان إ ن كنت مشتاقا لها ولفمها شوق الغريم ل ر ؤ ي ة أ و ط ا ن ي كن محسنا فيما استطعت كن محسناً فلربما ي م ا استطعت ف تجزى على ا ل إ ح س ا ن ب ا ل إ ح س ا ن أ د م الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان اعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني كن في الدجى وثل وثل الكتاب ولا تنم إ ل ا ك ن و م ة حائل والهان ي فلربما ت أ ت ي ا ل م ن ي ة ب غ ت ة فتساق من فرش إ ل ى أ ك ف ا ن ا ل ج ن ة الخطبه القادمه الطريق اليها و ا ل أ ع م ا ل ا ل م و ص ل ة الى ا ل ج ن ة هذه ا ل ج ن ة التي تشوقت لها النفوس وتشوفت لها ا ل أ ع ن ا ق و ا ش ر ا ب ت اليها الهمم وتطلع اليها المؤمنون كيف السبيل الى دخولها وضح ا ل ق ر آ ن ذكر ا ل ج ن ة وذكر ما يدخل اليها وبين السبيل الموصل الى ا ل ج ن ة لمن أ ر ا د ا ل ج ن ة وذلك في ا ل خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة ب إ ذ ن الله تعالى أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ا ل ج ن ة اللهم ج ع ل ن ا من أ ه ل ه ا يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعوذ بك من النار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعوذ بك من النار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين اللهم متعنا بالنظر إ ل ى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه م ذ ل ة اللهم زينا ن ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن واجعلنا هداه مهتدين يا رب العالمين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا أ ر ح م الراحمين ارحم ضعفنا وتولى, وتولى كسرنا يا رب العالمين اللهم, اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا ارحم الراحمين اللهم تولانا برحمتك يا رب العالمين واغننا بها الرحمه من سواك يا رب العالمين اللهم ارحمنا إ ن اللهم ن س أ ك من ف ض ك رحمتك ومن ن ف إ انا لا يملكهما إلا أ ت ي رب ا ا ل ل ع م ي نعوذ اللہم لا ت ج ل بيننا ب ي ي ن أرزاقنا من أحدا خلقك ل ن ا يا ر بك العالمين اللہم ردنا ل ي إ ردا ج من ي ل اللہم ا الشقاق أ خ ل ل ا ناعوذ ا ق من بك والنفاق وسيء ا ل أ خ ل ا ق و ن س أ ل ك اللهم يا رب العالمين ا ل ج ن ة وما يقرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إ ل ي ه ا من قول وعمل وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا